ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره ان في ذلك لايات لقوم يعقلون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 أ ف م ن يخلق كمن لا يخلق أ ف ل ا تذكرون و إ ذ ا تعدوا ن ع م ة الله لا تحصوها إ ن الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون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 نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والاعناب تتخذون منه سكرا, تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا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 وضل عنهم ما كانوا يفترون الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا, زدناهم عذاباً فوق العذاب بما كانوا يفسدون ويوم نبعث في كل امه شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا ب ك ش ه ي د ا ع ل ى ه ؤ ل ا ء ونزلنا ع ل ي ك ا ل ك ت ا ب ب ي ا ا ن لكل شيء و ه د ا و ر ح م ة و ب ش ر ى ل ل م س ل م ي ن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 من عمل صالحا من ذكر أ و انثى وهو مؤمن فلنحيينه ح ي ا ة طيبه ولنجزينهم أ ج ر ه م ب أ ح س ن ما كانوا يعملون ف إ ذ ا قرات ا ل ق ر آ ن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم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 واذا بدلنا آ ي ه مكان آ ي ه والله اعلم بما ينزل قالوا قالوا انما ات مفتر بل اكثرهم لا يعلمون قل نزلهم روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آ م ن و ا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 وما كان من المشركين إ ن م ا جعل السبت على الذين اختلفوا فيه و إ ن ربك ل ي ح ق و ا بينهم يوم ا ل ق ي ا م ة فيما كانوا فيه يختلفون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 اسم الله مع الاعلى ذ الجزء الاول